محمد بصوت القارئ محمد الحيدان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضن أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا, وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطن وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب العقاب 119. حتى إذا أثنتقوهم فشدوا الوثاق 110. فإما من ننبعا وإما فداءا حتى تضع الحرب أو زرعان ذلك ولو يشاء الله لاتصر منهم ولكن يبنوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله والذين قتلوا في سبيل الله والذين قتلوا في سبيل الله فَنَي ضَلَّنَ اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدقنهم الجنن ويودخهم الجنن متعرفا لهم يا ايها الذين امنوا ان تاتصلوا الله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 جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون, يتمتعون ويأكلون كما تأكل الألعاب والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي شر قوة من قريتك التي, التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن كمن زين له سوء عمله واتبعوا, واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون تر الجلة التي وعد المتقون فيها أنهر من ما إن غير آسى فيها أنهر من ما إن غير آسى وأنهر من لبن لم يت ويرطى وأنهر من خمر لذة للشرب وانهار من عسل مصفا ولهم فينام من كل الثمرات ولهم فينام من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ومغفرة من ربهم كمن وخالد في النار كمن وخلد في النار وسق ما أنحميما وسق ما أنحميما فقطع أمع أغم فقطع أمع أغم يسمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قالن فَأَلَيْكَ الَّذينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذينَ اهْتَدوا زَادَهُمْ هُدًى وَأَتَاهُمْ تَقْوَىٰهُمْ فَهَلْ يَأْبُونَ إِلَّا سَاعَةً فهل ينظرون إلا ساعة تأتيهم بغتا فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا الصوف في نداء بكون المؤمنين والمؤمنات Allah يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلة سورة فإذا نزلة سورة محكمة وذكر فيها وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضيًا ضرٌّ إليك نظر المغشي على يدي من الموت فأولى لهم طاعة وقوذ مرور فإذا عزم الأمر فلو صدقوا, الله فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفشدوا في الأرض وتقطعوا, وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين نعنهم الله فأصمّهم وأعم أبصارهم أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد, من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأم لا لهم ذلك بأنهم قالوا للنذين كنهوا ما نزل الله سنطيعكم, سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسراء فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون يضربون وجوههم وجبارهم ذلك بأنهم يتبعون اسم الله وكرهون ضلاله وكرهون ضلاله فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرضون الليل